بما آتاهم ربهم ورقاهم ربهم عذاب الجحيم فأقلوا بما آتاهم ربهم ورقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كون تعملون كل أشعبوا همين أن تعملون متكئين على سرر نصفوفة وزوجناهم بحور عين متفئين على سرر الذين آمنوا واتبعتهم بريتهم بإيمان ألحقنا بهم بريتهم والذين آمنوا واتبعتهم بريتهم الْحَقُّ بهم إِذْ وما وَمَا أَلَفْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ الْحَقُّ نَادِيهِ إِذْ لِيَدِهِمْ وَمَا أَلَفْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ بِمَنْ كَسَبَ رَهِينٌ كُلُّ مُرِيدٍ رِجَاءَ الْجَهَالِ وَأَنْبَذْنَاهُم بِفَائِكَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَأَنْبَذْنَا لا دعون فيها فَسَلَّفُوا إِنْ فِيهَا وَلَا تَأْفُنُوا. مُن وَأَرْدُ عَلَيْهِمْ الْبَالُ تَحْدِثُهُمْ مِنْ نَقْرُ وَأَقْبَرَ تَعْذُبُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَ فما أنتم بمغمة ربك بكاهن ولا مجنون؟ فاعتبروا أنتم بمغمة ربك بكاهن المنون أن يقومون شاعر نتربص بإيه قل تربصوا فإني لأكم من المتربصين قل تربصوا فإني حسن أأمرهم أحلامهم بهذا أن تأمرهم أحلامهم بهذا أنهم قول تابون أنهم قول تابون أن, أن يقودون تقوله بل لا يؤمنون لم يحرون دماؤه بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فهؤلاء حريصون. من خلق الشيء أم هم خالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يمكنون أم خلق السماوات والأرض بل لا يمكنون أم عندهم خزايا أَم رَبِّكَ أَم هُم الْمُصَيِّطِرُونَ أَم, أم, أم لَهُم سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ أَم لَهُم سُلَّمٌ يَتَعَلِّجُونَ هِيْمًا مِنْ رَبِّكَ أَم هُم الْمُصَيِّطِرُونَ أَم لَهُم سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ أَم لَهُم سُلَّمٌ يَتَعَلِّجُونَ هِمًا مِنْ رَبِّكَ أتى مستمعهم بسلطان مبين، أتى مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ونفم البجور، أم له البنات ونفم البجور، أم تسألهم؟ أجران فهم من مغرم مفقلون أم تسألهم أدرافهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون الذين جبروهم المكيدون أم يرينون زيدا الذين جبروهم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله ما يشركون وله الله العرب ما يشركون وان يره كيفا من السماء اقتطوا وهي مرفوض ساقبا يقول ساقب مرفوض فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعفون فذرهم حتى I فَإِنَّ حُكْمَ رَبِّكَ بَيْنَ يَدَيِ أَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ فَإِنَّ حُكْمَ رَبِّكَ بَيْنَ يَدَيِ بِحَمْدِ رَبِّكَ غَيْرَ تَقُومُ من الليل فذبحه إدبار النذوب ومن الليل فذبحه إدبار